إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم سحر البيان وجماله وكماله نور القرآن للشيخ صالح المغمسي. الحمد لله على فضله والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله وبعد أيها المباركون هذا لقاء متجدد من برنامجكم نور القرآن وسنعمد في حلقات متتابعة بإذن الله تعالى نجتزئها من هذا البرنامج المبارك لنتحدث فيها عن شيء من سورة يوسف عليه السلام وكلنا يعلم أن يوسف عليه السلام نبي عظيم من أنبياء الله تبارك وتعالى ذكره الله جل وعلا في أشرف المقامات وارفعها قال الله تبارك اسمه وجل ثناؤه إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين هذا أول ما كان من أمر يوسف صبي في حضن والد يحبه ويجله ولا يطيق صبرا عنه ويحب أن يراه بين عينيه الليل والنهار يعمد الصبي ذلك إلى المنام، فيرى في الرؤيا أن أحد عشر كوكبا ويرى الشمس والقمر، كل ذلك يسجدون له. قام ذلك الابن المبارك والفتى الجليل إلى أبيه قص عليه الرؤيا، فطن الأبو أن هذا الابن سيكون له شعْن، والأبو نبي يوحى إليه ويعلم ما يعرف بحسد الأقران، وأن إخوته لن يصبروا على أن يسمعوا من يوسف مثل هذا فأوصاه قائلا لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وهذا من باب النصح لا من باب القذف في الأبناء فإن باب المشورة باب النصح باب واسع ولهذا قال يعقوب ما قال لابنه يوسف عليه السلام ثم بين له ان هذا اجتباء واصطفاء من الله وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الاحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما اتمها على ابويك من قبل ابراهيم واسحاق قال ربنا بعد ذلك لقد كان في يوسف آيات للسائلين عبر زاخرات تزخر بها قصة يوسف عليه السلام وجد الأبناء أبناء يعقوب من أبيهم حبا ليوسف يغلب على حب يعقوب لهم فاعتمروا على أن يتخلصوا منه واجتمعوا ليقول بعضهم لبعض إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين لا يقصدون بالضلال المبين الكفر والبواح لكنهم يرون أن أباهم لم يوفق في تفضيل يوسف عليهم اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين نقف هنا عند قوله وتكونوا من بعده قوما صالحين الشيطان أحيانا يأتي إلى بني آدم يأتي إلى الشاب يأتي إلى الفتاة يأتي إلى التاجر يأتي إلى الأمير يأتي إلى عامة الناس فيقول له اعصي الله الآن وانوي أن تتوب بعد هذه المعصية تمتع بما أنت فيه تمتع بدينارك تمتع بدرهمك تمتع بأيامك تمتع بشاشتك حتى يقضي الله أمره ثم لا تلبث أن تتوب هكذا أتى الشيطان إلى إخوة يوسف وتكونوا من بعده قوم الصالحين، لكنهم عياذا بالله لم يقع ذلك بل إنه وقع منهم أن أبعدوا يوسف عن أبيه فعقوا أباهم ثم اضطروا إلى الكذب ثم اضطروا إلى أن يقدحوا في أخيهم وما زال شؤم الذنب يأتيهم من وراء كل معصية بمعصية هي أشد, هي أشد من الأولى قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف هم كانوا عشرة وصعب أن نقول إن العشرة كانوا على حال واحدة في البغضى ليوسف يقينا أنهم كانوا يختلفون فجعل الله جل وعلا احدهم أرفق بيوسف منهم قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابه الجب يرتقطه بعض السياره ان كنتم فاعلين اي ان كان ولا بد ان يغيب يوسف عن اعين عن اعينكم ويخلو لكم وجه ابيكم فلا حاجه لقتله والخلاص منه بسفك دمه انه إنما يمكن أن يلقى في بئر المهجورة ويترك لعل أحدا من الركبان يمر فياخذه فيأخذه فتستريحون أنتم من رؤيته وهو يعيش حياة يكتبها الله جل وعلا له قبلوا هذا الرأي أدركتهم عاطفة الأخوة سلموا لهذا القول قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون كأنهم من قبل حاولوا مرارا أن يخرجوا بيوسف وهذا الذي يشعر به قولهم ما لك لا تأمن على يوسف أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وهؤلاء أولاد أنبياء إذن لا غرضة علينا أن نجعل أبناءنا يرتعون يلعبون يلهو يلهون لهو مباحة كل ذلك لا حرج فيه المهم أن لا يخرجهم ذلكم اللعب ذلكم له عن طاعة الله تبارك وتعالى أن لا في صلاه أن لا يضيعوا واجبا أن لا والدة ولا والدة لكن كون الفتى يسخر شيئا من وقته لمثل هذه الأمور مما هي مناسبة لسنه وحاله فلا حرج فيه أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإني وإنا له لحافظون لكن ذلك الأب خاف على يوسف قال إنه ليحزنني, قال إن ليحزنني أن تذهبوا له وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون ولو كان في سنهم لما قال لهم ذلك لكن هذا من أعظم القرائن على أن يوسف عليه السلام كان كان صغيرا ولهذا قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبه إنا إذا لخاسرون مضوا به صلوات الله وسلامه عليه وقد أجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وفعلوا وأوحى الله جل وعلا إليه في ذلكم الحال لتنب أنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى نواصل معكم خبر نبي الله يوسف صلى الله عليه محمد وآله والحمد لله رب العالمين